فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة ا ل ز و ق والذوق من أ ر ف ع منازل ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن وهذا مصطلح نبوي شريف لا م ك ي ل عليه ولا غبار و إ ن م ا الشرط في ذلك الا يحمل غير معناه الشرعي والا يزاغ به إ ل ى القزعتلات والخرافات ف إ ذ ا قفز على وجهه الشرعي فهو ا ل س ن ة بل هو ا ل إ ي م ا ن الحق وذلك في ر و ا ي ة م ث ل ه من الحديث الصحيح طبعا من قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاه والسلام والذوق هو شعور القلب و إ ح س ا س ه بما يجد من ا ل إ ي م ا ن وحلاوته فكما أ ن حواس ا ل إ ن س ا ن من ا ل ن ا ح ي ة ا ل م ا د ي ة تتذوق كما يتذوق اللسان وهو حاسه ة ح ا س ذوق م ا د ي ة يتذوق ا ل ح ل ا و ة و ا ل م ر ا ر ة و ا ل ح م و ض ة و ا ل م ن و ح ة إ ل ى غير ذلك من أ ص ن ا ف الذوق وضروبه وكما يتذوق ا ل أ ن ف عند الشم من روائح ا ل ط ي د او ع ك س ا الحواس ئ ر ك ا ل أ ذ ن حينما تميز بين الصوت الحسن والصوت غير الحسن كل ذلك ذوق إ ل ا أ ن المقصود بذوق طعم ا ل إ ي م ا ن إ ن م ا هو ذوق القلب والقلب له حواسه ا ل غ ي ب ي ة ا ل إ ي م ا ن ي ة وذلك أ ن المؤمن حينما يترقى بمراتب ا ل إ ي م ا ن و ي خ ا ل ف قلبه الشعور بالانتماء إ ل ى ا ل إ س ل ا م و ت خ ا ر ف وجدانه ب ش ا ش ة ا ل إ ي م ا ن ف إ ن ه يكسب ل إ ذ ن الله عز وجل ذوقا خاصا في قلبه يميز به بين الحق والباطل و ي ت د و ق به الخير و الشر فيجد ح ن ا و ة الخير ويجد ح م و ض ة الشر أ و م ر ا ر ة ه ك ذ ا قلب المؤمن ولذلك ورد في الحديث قلبك وإن الاسم س ت ق ب ك أفتوك وأفتوك وإن ل ما ح ا ت في ص د ر ك وكرهت ان يطلع عليه الناس كيف يحرك الاسم في ص د ر ك أ ي أ ن قلبك يمجه ويرفضه ل أ ن ه لم ي س ت ك ر ه تماما كما سبق الماء المر أ و الشراب الحنظل فيرفضه ذوقك ويمجه طبعك ويجد ل ت ت س ط ع أن ت لذلك ا ك المؤمن الإيمان يصل من إلى أثبة يستسيغ علاوه ا ن س يدخل المعاطي و ي لان يدخل المعاطية يحلوة وكذلك يعاشر س ا الدين علاوة ء في لذلك لأن ويجد طبعه كسب و ل أ ن ذوقه ض ع أ ش ب ه ما يكون ب ا ن ل مذكوم للرزق ا ل ر ا ح لا يفرق بين الريح الطيب والريح الخبيث فكذلك من فسد طبعه وفقد ذوق ا ل إ ي م ا ن فهو لا يستطيع أ ن يفرق بين الحسن والخبيث ج د ي ن أ م ا المؤمن الذي سلك م ث ل ك الرشد وترقى ذوقه والذوق جربه الزخ م ه ا ر واطماع يكتسب بالتدرج الذوق المادي ج والذوق المعنوي كما هو ب ي الاطعمه ف ي م ك م ه الذوق في تصميم الذوق كما هو معلوم في الخير وفي الشر ايضا نعلم ذلك وايضا في الايمان هناك اهل الذوق في الدين يتذوقون الحق فيعرفونه ويتذوقون الباطل فيدركونه ايضا حتى و إ ن لم يسعفهم الدليل ابتداء ا الجاشة الأياء رخم الحديث لسبيل أو الله فهو ي ع ر ف ذلك بذوقه لكن يجد له م ش ت ن د ه بعده وليس يقصد من هذا إ ق ص ا ء ا ل أ د ل ة إ ط ل ا ق ا لا يقصد من هذا إ ق ص ا ء ا ل أ د ل ة أ و نشرها من كتاب الله وسنه رسول الله فذلك ا ل م ن ط ر ق عليه المعتمد ولكن نذكر هذا أ ن أ ه ل الله وخاصته ولله أ ه ل ه م كما ورد في الاحاديث ا ل ص ح ح وكما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ه ل ا ل ق ر آ ن أ ه ل الله وخاصته والحديث كما ذكرت صحيح الاسناد ثابت إ ل ى رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هؤلاء و أ ض ر ا ب ه م ومن كان في معناهم لهم أ د و ا ق تتذوقون بها المعروف فيعرفونه ويتذوقون بها ل م ن ك ر فينكرونه ولذلك م ث ل النبي ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ذلك شيئا ف ا ش ي ا من الحديث الذي ذكرنا ومن الحديث المشهور المتفق عليه بين البخاري ومسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان قبل أ ن أ ط ر د الثلاثه اقف عند ع ب ا ر ة قبل ما ينتبه إ ل ي ه في هذا الحديث وهي قوله عليه الصلاه والسلام واجازه فليس بمعنى لاقيه يعني بمعنى ا ل الوجدان المادي كلا فوجدا بمعنى شعورا وذاقا تكاد تكون مرادفه لكلمه الذوق ولفعل الباق اجد الشيء في ف ل ش ي ا ط المعنوي اي اتذوق واحد الصحابه قتل مستشهدا في م ع ر ك ة من ا ل م ع ا ر ف احد أ و بدر فقبل أ ن ينقض ا ن س ا ت ه قال ل أ ح د أ ص ح ا ب ه بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي أجد ريح、الجنة. اجد ل ن ة أ ج مشيقها يعني ش م ه ا كي ش م الطيب دينا ل ج ن ة فوجد يجد من ا ل و ج ا ن أ ي من ا ل ز و ق ثلاث م ن ك ل فيه و ا ج د ح ل ا و ة ا ل ا م ه ذ ه ا ل ع ب ا ر ة وجدها هي م س ت ا ح الحديث ان يكون الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه مما سواهما و أ ن يحب ا ل م ر ض لا يحبه إ ل ا لله و أ ن يكره أ ن يعود في الكفر بعد إ ذ أ ن ق ذ ه الله منه كما يكره أ ن يلقى في النار من كانت فيه هذه ا ل ث ل ا ث ة و ي خطاب ا ل م ح ب ة م ح ب ة الله ورسوله على أ ع ل ى ما تكون المحبه أ ن يكون الله ورسوله أ ح ب اليك ف ي ئ ا طفلي م م ن سواهما من نفسك من أ ه ل ك وبنيك ومالك والدنيا إ ج م ع ي ن و أ ن تحب المرء ان أ ح ب ب ت محبوبا في الله لا تحبه إ ل ا لله لا تجمع بينكما ش ر ك ة ت ج ا ر ة أ و ص ن ا ع ة أ و م ص ل ح ة م ا د ي ة وانما الذي جمع بينكما ابتداء الحب في الله لتبليونه وأحبكت تزينه فكنتما معا تتعاونان على اصلاح شانكما وشان الناس في دين الله فنعم المحبه فيه وتلك اماره على ذوق الايمان ووجد الايمان وحينما تكره أن, أن, ان تعود الى الكفر او الى الكفر اي تكره ان تعود الى الكفر لا تشتهي ما عليه ا ل ت ف ا ر من ف ت ا ة صحيح, صحيح أ ن المسلمين اليوم يكرهون أ ن يكونوا يهودا أ و نصارى هذا عن العموم ولكن معناه كثير منهم يشتهي ما عند اليهود والنصارى من موحات وفتاه وانحطاط خلقي وخراب عقدي واجتماعي و ن س ي امراضهم صارت م ت أ م ان ت ش ت ه ا بيننا والدليل على ذلك حالنا ا ل س ه ا ء ذلك هو ضرب من م ح ب ة ما عند الكفر والكفار يجب أ ن تكره ذلك لا أ ن تحبه ولا ح ان تحايد لا تحبه ولا تكرهه بل وجب أ ن تكره تكره المعصيه ر ت ك الكفر وتوابع الكفر للاكتباء واللجوم الكفر بعد إذ أن الله فتكره في تعود تكون بعد أن أن أن من إذ خذك ي ه و د ي أ و ن ص ر ا ن ي أ و م ج ي س ي ا فكتب لك أ ن يكون أ د و ا ك مسلمين ن ع م ة كبرى لا يعرفها إ ل ا من فقدها حينما ي ب ر ك حجم فقدها إ ذ ن هذه ا ل أ م و ر الثلاث من كنا فيه وجد ح ل ا و ة الايمان ف ج م ع بين الحديثين ا ل ا حديث مسلم الذي ذكرنا ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن من رضي بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد رسولا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي الحديث أ ي ض ا رضيت بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد نبيا ورسولا فذوق طعم ا ل إ ي م ا ن أ و وجد حلاوه ا ل إ ي م ا ن كيف يقال ذلك انها هنا اذن يدرك ع ظ م ة الحديث في هذا المعنى وندرك الباب أ و نبصر الباب الذي ندخله من خلاله ونلج عبره إ ل ى هذه ا ل م ن ز ل ة م ن ز ل ة الذوق كيف تجد ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن كيف تتذوق ذلك لا بد من م ع ر ف ة ا أن ل آ ن بين قلصين يعني ا ل آ ن التي تعمل وتشتغل لتتذوق ل أ ن ك إ ن لم تعرفه فلن تهتدي إ ل ى الذوق سبيلا ف إ ذ ا عرفتها وجب عليك أ ن تدركه اصالح كل ل إ ع م ا ل والاستعمال أن هي م ع ص ب ة حينما ي أ ت ي ك الصوت لا تدرك من أ ي ج ه ة جاء ولا تستطيع أ ن ت ت ب ي ن تسمع أ ص و ا ت تكند وابغي تعرض ه ذ ه أ ص و ا ت م ن ي ا ي ة وسلوكها ماذا تقول فلا يمكنك أ ن تتجه إ ل ى الاتجاه الصحيح إ ل ا ب أ م ر ي ا ل أ م ر ا ل أ و ل كن و على وعي ب ا ل أ د ا ه التي تسمع يعني ا ل أ ذ ن تعرض ل أ ن ه ا ا ل أ ذ ن اليمنى مثلا هي التي ينبغي ان تنقص بها لان ي م ن أ إذا م خ ا ي ر الصوت تاتي أ ت ي من ل اليمنى فقلنا إليك الصدى الكلام ج ه ة ي بسبب أن أ من ا ل ج ه ة اليمنى و س ى قلت الصدى الكاذب تبع ف تزاد إلا ضلالا ع مصدر الصوت لا وطبيعته بك كيان ا لا إ ن س ن يعني منين كي ينصدر كيثمت جا بد ل من, من, من أن في ا ه ص غ ي ر في ا ه م ك اله ص فيضل يضل ن الذوق ا م المغوي مصدر الصوت وما ع عن يستطع فيطلع تطلعه ن ى الصوت الرسالة صوتية التي صوتية و ك ل كل ك آل في أ م ر ا ل ا ي م ا ن ي ة ثم بعد ذلك لا بد من تحديد ا ل و ج ه ة من أ ي ن ي أ ت ي هذا الذي يتذوق حتى تسير إ ل ي ه ف إ ذ ا ضللت عن جهته واتجاهه فلن تستطيع أ ن تصل إ ل ي ه ح ل ي ل ا ل أ م ر ي ن إ ذ ن إ ن م ا يقع بكتاب الله و س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام القلب هو محط ا ل إ ي م ا ن وهو آ ل ة ا ل ز و ق ا ل إ ي م ا ن ي الرباني قالت العرب آ م ن ا قل لم ت ؤ م ن و ولكن قولوا أ س ل م ن ا ولما يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلوبكم والذوق هنا ليس بمعنى الذوق المادي ف ا ل إ ي م ا ن ي ت د و ق ويبصر ويشم كل ا ل أ ش ي ا ء الحسيه تجتمع لتدل على المعنى الذوقي الايماني كما قال الله فإنها و ل تعمل, تعمل قلوب ا في فإدراك السبب القلب الحلاوة هو ب ج ا ن ع هذه المعاني جميعا لكن ليس بصيغتها ا ل م ا د ي ة بل بصيغتها ا ل و ج د ا ن ي ة ف أ ن ت إ ذ ا زرت بقلبك شاهدت به وهذا لا ي ت ا ث ى ب ا ل ن س ب ة للحوادث الماديه ة يعني إذا سمعت إذا ل م ا يمكنك ش و ف ص و ر ة الليله بالعين م و إ ذ ا ز ق ت الطعام ولم تكن ذا عينين لا يمكنك شفففتها ي ة ل او الطعام لتبزقه بالخلق مستحيل الا أ ن تتخيل ذلك تخيلا أ م ا بالقلب فنعم إ ذ ا أ ب ص ر ت شممت و إ ذ ا شممت ز ق ت و إ ذ ا ز ق ت أ ب ص ر ت قلب واحد و ظ ي ف ة و ا ح د ة الذوق و أ د و ا ت ه ا بل و م د ا ر ك ه ا م ت ع ب د ة أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك ولا يرى إ ل ا متذوق إ ب ص ا ر جاءكم بصائر من ربكم بصار فمن ب ص ا ر فمن شف ومن ع ن يفعل إ ب ص ا ر ولكن تعمى القلوب التي في السجود فهذا القلب ا ل م ع ن و ا ل إ ي م ا ن ي هو ا ل آ ل ة وحينما نقول ا ذ و ق يعني إ ح س ا س يعني شعور ومن هنا و ا ج ب التنبيه على أ م ر ه أ ن استظهار النصوص و س ر د ا ل أ د ل ة والوقوف على ظواهرها فقط لا يؤدي إ ل ى ذوق ولذلك قد يكسب كثير من الناس من الدين ظاهره ويفقد منه حقيقته وزوهره حينما تجد ا ل ش خ ن مثلا ي ف ر د عليك من الحجج لجاجه ومن الادله استدلالا ولكنه متخشب في معاملته سيئ في طبعه عنيف في كلامه فهذا لم تخالط ب ش ا ش ة ا ل إ ي م ا ن قلبه لم يذوق أ ع م ى القلب اصيب قلبه ب ا ل ا م ى ل أ ن القلب إ ذ ا أ م ص ر ذاق و إ ذ ا ذاق أ ر ق في تلك ا ل ح ل ا و ة يستحيل ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن والقلب الذي استحل ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن لا يصدر عنه شر إ ط ل ا ق ا ل أ ن القلب الطيب الحيي لا يعرف الاذى أ ب د ا بل ب ش د ة ما أ د ر ك من ذوق يتذوق ما يمكن أ ن يقع ل ل آ خ ر ي ن من إ ذ ا ء فيحسب حسابه و ي خ ش ى أ ن يقع منه بغير قصد منه أ ذ ى ا ل آ خ ر ي ن عندما ي ك و ن بهذا ك ل ا م آذيته النبي م ن صلى الله عليه وسلم ا واقف ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا نذاق وجد ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا هي ح ل ا و ة و ا ل ح ل ا و ة ضدها ا ل م ر ا ر ة تقابلها هذا شيء مهم جدا وجب ان نتبصره ووجب ان نتبصره إ ذ ا كنت لا تجد من نصوص كتاب الله واحاديث رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ل ا و ة ف أ ع د م ح ا س ب ة قلبك بل أ ع د م ع ا ل ج ة قلبك به عطل في حزان د و خسره ا ل ة الذوق م ع ط ل ة وجبت صحيحها و ع ل ى ج ه ا حتى إ ذ ا حصل هذا وجد أ ن تحدد الاتجاه من أ ي ن ي أ ت ي هذا الكوفر الذي يتذوق هذا العسل الطائر الذي يجده العبد المؤمن صاحب الذوق الرفيع إ ن م ا يفيض من آ ي ا ت الله في كتابه ا ل ق ر آ ن وفي كتابه الكون ولذلك نبهنا عز وجل إ ل ى ه ذ ا فقال في ا ل ق ر آ ن افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ام على قلوبهم ل أ ن ه ا التي تتذوق أ م على قلوبنا ق ف ا ل ه ا فهي م ع ط ل ة لا تشتغل تذوقا ولا تشتغل وجدا و و ج د ا ثم نبهنا على التفكر في خلقه عز وجل من السماوات إ ل ى ا ل أ ر ض قل إ ن م ا أ ع ظ ك م بواحده ان ت ق و م و ا لله مثل و ف ر ا د ا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إ ن هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقال بالصالحين ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ف ق ن عذاب ا ل ن ا م ص ا ب ر الضغط والمؤمن حينما يدرك مثل هذه الحقائق ويشعر ب ع ظ م ة الخالق يقع بقلبه لمس ا ل إ ي م ا ن ك أ ن ا ل إ ي م ا ن يلمس قلبه فيعالج ما به من ع ط ا ء لذلك قال خاسره القلب ا ل إ ي م ا ن ي في ع ج ه في ع ج ه ا ل إ ي م ا ن الذي وجده ب ت ذ ب ر ه وتفكره بتفكره في الخلق و ب ت ذ ب ر ه في للكفار يجد ذلك ولذلك قال ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن من اي من ح ص ل هذه المراتب التي ذكر ه ا في حديث مسلم أ و في حديث الشيخين من رضي بالله ربا ومن رضى بالله ربا ليس يكفيك أ ن تقول إ ن ي شهدت أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله هذه تدخلك ا ل إ س ل ا م قالت العرب قل لم تؤمنوا وماتم قولوا اسلمنا ل أ ن ه م أ ع ل ن و ا شهادتهم ولكنك ا لا تتذوق بها هكذا على ظاهرها حتى تتدبرها وتتفكر فيما خلالها ما م ف ت ح هذه العباره م ف ت ح ه ا الرضا الالفاظ ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ن ب و ي ة لم تصق عبثا ا لا م ع ترابط في كتاب الله ولا تكرار في س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فالله عز وجل رب الكون ف إ ذ ا تكلم جل وعلا بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه تكلم بالكمال والجلال و ن ل ج م ا ل و ر مستقبل ان ك ر ي م عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ه و ن م ت ان ت ر ض ي ت ه ج ل و ع ل ا ف إ ذ ا ت ك ل م ا ل م ف ت ق ب ان ت ك ل م ب ج و ا م س ت ل ان تكون م س ت ل ان تكون م س ت ل ن تكون مستقبل ن ا ك و س ت ق ب ل ان ت س ت ق ب ل ان ت و ن م س ل ان تكون م س ت ب ل ان ت ك و ت ب ل ان تكون مستقبل ان ت ك مستقبل ان ت ك و م س ت ل ا و مستقبل ا ش ع و ر ب ل ان تكون ي ن ت و ا م س ل ا ك ي ن م س ت ل ن ق ل ل ل إ ل ى المعنى الذي أ ق ر به لسانه الموحد يقول لا إ ل ه إ ل ا الله م ح م د رسول الله ولكنه مضطرب مضطرب في ش ل و ك ه مضطرب في دينه مضطرب في بيته مضطرب في كل معاملاته قلق في حياته عن الشيء إذن شيء مفيد. لان عنده من ل أ قال ا ل ك ل م ة الطيبه وغثق بها ك ل م ة ت ر ف ت ثم وجدها إ ح س ا ث ا في القلب فلا يعرف الخلق إ ل ى قلبه س ب ي ل بل ا س ت ك ي ن ه والسكن و ا ل ط م أ ن ي ن ه ا ل ر ض ا والرضا هو عين ا ل ع ب ا د ة وعين ا ل ط ا ع ة لله الواحد القهار و غ ا ي ة خلق الخلق غاية خلق الخلق خلق حينما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون الى اخر ا ل آ ي ة فلم يخلق عز وجل إ ب ا د ه إ ل ا ليكون له إ ب ا د ا و إ ن م ا العبد الرضي الراضي هذا هو العبد كيف ليس العبد هو الخاضع كلا يشيء يخضع لا ش ي ء وعد ر ع ا ي حتى المنافق أ و الزنديق حينما يخضع لحكم الله قهرا فلا يكون عابدا إ ن م ا يكون عابدا حينما يخضع طوعا ق ا ل ت أ اتينا طائعين هذه ا ل ع ب د ي ه فلا يسمى العمل ع ب ا د ة إ ل ا إ ذ ا كان ع ن ر ض ا إ ل ا إ ذ ا كان عن رضا أ م ا إ ذ ا كان عن إ ك ر ا ه أ و س شان أ و غ ض ب أو لذلك مما وأنت له كارث. فليس ع ه له وأنت ل كارث فيه معنى ا ل ع د ا د ة ولا معنى التعبد الرضا هو عين ا ل ع د ا د ة رضي الله عنهم ورضوا عنه فهو عز وجل رضي عنهم لخضوعهم ولعملهم و ل ن ح ب ت ه م لربهم وهم رضوا عن ربهم أ ي أ ق ب ل و ا على عبادته طوعا ما كرعا وصاروا إ ل ي ه ا س ت ي ا ق ا و م ح ب ة رضيت بالله ربا ذوق إ ذ ا رضيت بهذا المعنى واحسست برغبتك فيه و ب إ ق ب ا ل ك عليه ولانك ت س ت ا ق إ ل ي ه من حين ل آ خ ر فانت رضي المرضي وذلك عين ذوق ح ل ا و ة الايمان ل أ ن من استحل الشيء عاد إ ل ي ه لثم الراهب مع الشيخ صلى الله عليه وسلم فاذا لم يعرفها لم يعرف حلاوتها وشيء طبيعي انه لن يعود إ ل ا وانما يعود للنداء بعد النداء من ذاق وعرض ما هنالك من حلاوات وكمانات وجمالات هذا يعود ويعود مشتاقا كل حين لن يشوقه النداء يحجزنا الاذان متى يسمع نداء الله عز وجل ليجيء الى موعده هذا محب هذا رضيع رضا ومن معاني الرضا بالله ربا ان توحده جل وعلا في ربوبيتي وقد بينت أ ك ث ر من م ر ة أ ن توحيد ا ل ر ب و ب ي ة ليس نصوصا تستظهر ولا تعرض و إ ن م ا توحيد ا ل ر ب و ب ي ة إ ح ن ا ن تجده في قلبك ب م ا يتعلق ب خ ا ل ق ي ة رب الكون للكون وبما يتعلق بصفاته و أ س م ا ئ ه في نفسك أ ن ت ص ر ب ي ه وسلوكا حينما ترتبط بالله الرزاق وبالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام ترتبط بهذه المعاني ا ل ك ب ي ر ة من اسمائه الحسنى وصفاته العلى ا وعلا ولا الأمر الشيء حينما ا م منه منه من أنه وإليه وإليه جل تجد كل كل وليس لك شيء شيء بغيرك ي ذلك س واسلكه و في تفرجك وليس في قومك و ع ش ق سلوكا تكون ا ل آ ن إ ذ ا ذا عقيده صحيحه ا ل ع ق ي د ة الصحيحه هي تسلك إ ل ى ربك ر ب ي ا م ر ب ي ا أ ي أ ن تجد أ ن ك قد ر ب ي والرضا شعور و ب د الرضا سخط ن ع ج ب ج ل ح س ن أ ن ترضى ومن فروع ذلك وهو من أ ص و ل العقائد لكن من فروع تعيد ا ل ر م و ب ي ة الرضا بقضاء الله وقدره أ ي تجد ح ل ا و ة فيما حكم الله به عليك من قضاء الله عز وجل وقدره فما تجد ح ل ا و ة الطعام ا ل ن ذ ي ذ والشراب اللذيذ لمن ذاقها وعرفها و إ ل ا فكيف يقدل ا ل إ ن س ا ن على الموت ويترك شهوات الدنيا لو لم يذق من ح ن ا و ة ا ل إ ي م ا ن ما قد ذاق كثير من العلماء الصالحين و ا ل ر ب ا ن ي ن ا ل م ش ا ه د ي ن أ ق ب ل و ا على الموت وهم ينظرون وقد عرضت عليهم شهوات الدنيا عن ي م ي ن ا ل ش م ا ل ف ع د ف و ا عنها و أ ق ب ل و ا على ربهم مجاهدين مستشهدين نظرا لما وجدوا والله لو لم يذوقوا لما أ ق ب ل و ا على ا ل م ه ل ك ة التي ظنها الناس مهلكا ن فعرفوا ما عرفوا فهان عليهم بعد ذلك ما وجد فمقيل من عرف ما قصب ف هان عليه ما وجد فهان عليه, ما وجد فهان عليه ما وجد من ا وجد م ظاهر العنف والمشقه و إ ذ ا فقد وجد حقا ا ل ح ل ا و ة ووجد الجمال ووجد ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن فيما اقبل عليه من عمل ف ا ل ح مهما كانت مخلفاته و آ ث ا ر ه شيء عجيب شيء أ ن يطرق لمس ا ل إ ي م ا ن قلب الاب يحوله تحويلا جذريا عجيبا يخرج منه شخصا اخر مختلفا تماما كما أ خ ر ج ا ل ص ح ا ب ة من رجال تافهين جاهليه إ ل ى رجال ا ل ق ا ذ العالم كانوا اساتذه الدنيا وسادتها في زمانهم وبعد زمانهم فلا يزال سيدنا عمر رضي الله عنه وقبله أ ب و بكر الصديق وبعدهما عثمان وعلي و ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع و ن من ا ل أ ن ص ا ر والمهاجرين لا يزالون إ ل ى يوم القيامه ساده الدنيا خير القرون كالرهاد ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اولئك ذاقوا فعلا وعرفوا اذا ذاق المؤمن هذا واكتمل لديه ورضي ب ا ل إ س ل ا م دينا ما ا ل ر ض ى ب ا ل إ س ل ا م دينا ليس فقط أ ن يقول إ ن ي مسلم هذا مسلم ف ق ل بين أ ن تكون مسلما وكفى وبين أ ن ترضى ب ا ل إ س ل ا م دينا كما بينت قبل في الرضا ب ا ل ر ب و ب ي ة هنالك أ ي ض ا الرضا ب ا ل إ س ل ا م د ي ن ه وذلك أن ا ت خ ض ع ل ا ح س ا م الله وشريعته ق ض و ع المحب ق ض و ع المقبل على العلاج ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا قد يفقيه الطبيب الدواء المر ولا يجده إ ل ا ح ل و ا وقد شاهدناه بل جربناه يعني أحيانا كمتيمتين معطوره مثل ذلك وفي الحديث الصحيح الشفاء في ثلاثه ش ر ب ة عسل وشرطه محجم وكيه نار و أ ن ه ا أ م ت ي عن ي ك ه ف ن ه ي ه ل ت ر ا ه ه والكريم و آ خ ر الدواء منك حينما يحار الناس في علاج مريض ويضطر إ ل ى كيده والطبيب الان يكوي بطرق عصريه وفي صور اخرى حديث نسب ا ل م ر ض ق ي ب ي فهذا الذي يجد أ ل م ا سيئ في جسمه ولكن من مرض عضاء عافانا الله و ح ي ا ف إ ن الجسم ي ت أ ل م فعلا من الاذاه إ عجيبة واحد من إحساس ر مريض مرب ه يذهب يذهب يذهب متناقب ويجتمع يكون إنك الصيبان الطبيب يائش حتى、يأش. ثم بعد ذلك اشيل عليه بشراب مر حمضر في شربه يجد له م ر ا ر ة فعلا ولكن من ن ا ح ي ة ا ل م س ي ي ة يجد له حلاوه في غريجي هنا انتصف الشريك مع تحيات أ ب و هاجر ل أ ن له يقينا ربما كان على خ ط أ منتبه د و م ه زوجي و اعتقد أ ن ه يعالج فلا يجد له أ ن ا إ ذ ن إ ل ى الحلاوه ولو كان أ ش د من الحمضر مراره على عليك ل في ي بعض ا ا أ ف إ ن ك إ ن كنت من الصالحين ممن بلغ هذه ا ل ر س ب ة لا تجد له إ ل ا حلاوه ومن أ ر ف ع أ ن ث ل ه ذلك في التاريخ ق ص ة ماعز صحابي الجليل الذي زنى وجاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله طهرني من الزنا رجل يقبل على حكم الرجم حتى الموت وكما وقع ل ل م ر أ ة أ ي ض ا التي زلت في عهده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فجاءت الى رسول الله تقر له بذلك واطلب منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يطهرها أ ي ض ايضا فكذا ف كل للرجل للمرأة مختلفتان وكلاهما إيه صحيحة عجيزة ي من ومن نسبة نسبة وكثتان كثة ر ع ع ن ه م فأنهم والثانية عليه يسمع في الصلاة والسلام, في كل الصلاة والسلام في الأولى والثانية والثالثة و أ ص ر ماعز على أ ن ي ص ه ر نفسه وعلى أ ن يخضع لحكم الله ورسوله و أ ص ر ت ا ل م ر أ ة أ ي ض ا بل كشفت لرسول الله فقالت له والله إ ن ي ل ح ا م ل ة من الزنا كمان ف أ م ر ه ا أ ن تبقى حتى تضع حتى إ ذ ا وضعت جاءت به ف أ م ر ه ا أ ن ترضعه حتى إ ذ ا أ ك م ل ت رضاعه أ م ر بها ف ر و د ي ن ه الشاهد و ا عندنا شوف سبحان الله ب م د ة طويله ة كان كل ذ ل ا د بتزعمها في لحظه يزعمها ل م و ت ولكن يزددها ش و ي ة ويحرص هذه ا ل آ ن صار لها أ ك ث ر من سنتين أ ش ه ر الحمي وسنتان الرضاه ومع ذلك س ا ب ت ت ه ا هذه المده على أ ن تنال حكم الله وعلى أ ن ينالها حكم الله دواء مر شديد يستثقله الجسم ولكن ي ف ت ش ل ي ه القلب حينما رجمها خالد بن الوليد بحزر فطار دمها على ثوبه لعنها س ن ه ن ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال لا تلعنها فوالله لقد تاب التوبه ا ل م د ي ن ة و س ع ت ه م كما أو قال ع ل ي ه ا ل ص ل المدينه ة و ا س ل ا في ي ر ا احفروا ب ذ ا ا ل ج جيل ي ل الكرام صحابة ر ض و ا ب إ س ل ا م د ي ن ه م هذا هذه بعض أ ح ك ا م ه ذ ا بغي نسال وجئنا بالشيء الذي ذكره ه ن د س ع ا د ة وهو الحدود و إ ل ا ف ه ن ا ك من ا ل أ م ث ل ة في الحديث الكثير ك إ ص ب ا غ الوضوء على المكاره ن عن فقد الحديث صبق هذا في ي غ ذ لهذا ذكرنا ا السياق المكان النفسي يعني الإنسان يصبغ الوضوء التربان البرد الشديد أو بالصورة المعاصرة يعني يصبغ في التي وقت أو أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يلبيس من ا ل ل ب ا س الامير في هذا الزمان مكاره ذ الزمان ا أ ش د من مكاره ذلك الزمان وفيه ش ه ا د ة من رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ جعل أ ج ر الشهيد من هذه ا ل أ ج ي ا ل على خمسين من الشهيد ا لانجيل ب ة مكار م هذا ا ا ل ز مكاره ق ب ا ل ب ح ك م ا ل ب ا ه ولكن الوضع س ي ق و ي ه ما بين الفيشا دياله ويخترش ديدا و ي خ ت ل نظام دياله و ص ن ع الرجل ما صنع أ و ا ل م ر أ ة ما صنعت من أ ل و ا ن البريق ت ذ ا و ي ق ويطلب منها أ ن ت ت و ض أ مع ذلك شيء عجيب كثير من أ س ئ ل ة تجي ل أ ن ا ل م ر أ ة و ش ك ل ه ا د ي ر ش طريقه متش شعرتها ومتشايله اجليها ومتديرش ومتديرش الوضوء ن ظ ر م ل أ ن ه ا ق د غرقت في شهوات هذا الزمان و ا ل ح ر ا ف ا ت هذا الزمان من مكاره هذا الزمان فالمؤمن الحر الحقيقي يقبله على الدين مهما اختلف الزمان ومهما تعقدت تقاليده ا ل س ي ئ ة المنحطه فيجد لذلك حلاوه ل ا م ويتلطخ جبينه بالتراب وانفه كذلك وركبتاه ويداه واصابعه وكل ارابه السبع تسخت رب ولكنه يشعر يسرب كان ي الميسك قد عرق ببدنه هذا البناء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما بمسجده وقد امطروا مطر خير فسال السقف على محل سجوده فتكونت ب ر ك ة من الماء والطين و أ ص ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ان يسجد عليها بوجهه الطاهر فلما انصرف إ ل ى الناس بعد السلام انصرف إ ل ي ه م ا ل ح د ي ث صحيح ا ل إ س ل ا م ي ووجهه يقصر بماء وطين رضي ج ا ل ا س ل ا م جميعا صلى الله ا ل عليه و سلم جميع ا ل صلي ل جميع ا د ر و ف صوم صوم زتي زتي حجبي وكذلك جميع أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م يخضع لها المؤمنون وهو محب شهيد ف ل ا وربك لا يؤمنون حتى ي ح س م و ك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت و ي س ل م و ا تسليم تسليم قلبي في أ ن ف س ه م ثم لا يجد في أ ن ف س ه م حاره مما ن ق ض غضب فرحان بما قضى عليه الله به ورسوله ويسلم تشريرا في الوجدان وهو الرضا وجعل ي تسلين ن س ل م و ا فيها المفعول المطلق ل ت و ف ي د ا ل ف ي ه ولكمال ف ي ه المفعول المطلق من معاني بروز ع ر ب ي ا ل ت و ف ي د و أ ي ض ا ً الكمال هذا معنى ب ل ب ي أ ك ل اثما يعني ما ت ي ش ي مكتب حلا ذكر لك ك م ا ن الشرب أ شربا ثمان شرب سلم تسليما كمال ت س ل ي م لذات و ا ح د القهار الحديث ويسلم ا ل ش س ل ي كيف لا يذوق مثل هذا لا لا يذوق ي ذ و ق و ي ب ص ر ويار و ي ش ا ه د و ي س م ع ويشم ك أ ن ه يطل على ا ل ج ن ة ب ر أ س ه ك أ ن ه من ش ب ا ب في الدنيا من شرد في الدنيا يطيع على ا ل ج ن ة ليعصي أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن م ه يراك لنتعلم الرضا ب ا ل إ س ل ا م ب ي ا الرضا نشوف سنين وكذا بل أ ن ا ل ر ض ا والرضي ب ا ل إ س ل ا م لا ي ح ج ل من ا ل إ س ل ا م زاغ ديال ل ن ا س كثير منظور ما ي ر ض ا ش لبعض مظاهر الدين مفيد بل ت س ت خ ر و ت ع ت ذ بكونك مسلما إن كنت, كنت ر ان و إ كنت ر ا ب ي ا بالاسلام دينا الفاسق التالف الذي يجب أ ن يخجل بكفره أ و ب د ت ه أ و فجوره و ا ي ت المؤمن وتصل م ص ي ب ه الى درجه أ ن بعض الصالحين مع الاثر ل ح س ب ه م كذلك ولم يبكي على الله أ ح د ي ح ش م و ن ي ص ل ي و ب امام الناس ب ظ ر و معينه هذا ح ط ي ر جدا لهم كيف ي ح س م و ن ان يصلي ولم يصلي فقال ا ل ي لا يصلي ويحسنون يدرجون ج ش ي ش و ف ه م يدرك اما المصلي فهو على الوضع الطبيعي يجب أ ن يقوده ر ض ا ب ر ب ه ورضاه لدينه إ ل ى محبه الاسلام ومن أ ح ب إ س ل ا م ه أ ح ب إ ش ه ا ر ه ليس ل إ ش ه ا ر نفسه لا ولكن ل إ ش ه ا ر دينه ل أ ن ه يحب أ ن تشيع الصالحات في الذين آ م ن و ا و أ ن تشيع الحسنات في الذين آ م ن و ا من سن س ن ة ح س ن ة فله أ ج ر ه ا و أ ج ر من عمل بها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة هذا الكافر أ و هذا الفاجر يعلن ويشهر كفره و ح ج و ر ه واخر ل آ يشهر زندقته ليتبع ب ا ل ح ج و ر وليتبع ب ا ل ز ن د ق ة و أ ن ت أ ي ه ا المؤمن ا ح ل ا ن ا إن, ان تشهر اسلامك لم ترض بالاسلام دينا إ ذ ن و ا ل إ س ل ا م أ ن تقول و أ ن تعلن ذلك قول و إ ع ل ا ن والقول واعلان في مثل هذا السياق الذي أ ت ح د ث فيه لا في سياق الكبر و ا ل خ ي ل ا ت د ع و ة إ ل ى الله عز وجل و إ ع ل ا ن للرضا التامل الكامل و ا ل ك ث ي ن الجامع ا ل م ا ل ع ل ر ب و ب ي ة الرب عز وجل ولشريعته و ج د ح ل ا و ة الايمان ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن ومن رضي بالله ربا وبالاحسان و ا ل م ا ل د و ة ا ل ح ب ي ب المحبوب الخليل ا خليل ل ل ه عز و ج ل و إ ن م ا اتخذ الله م ح م د ا خليلا كما اتخذ الله إ ب ر ا ه ي ي م ل ل خ س و ل ص ح ي ح عليه ن ا ن ب ع ل ي ا ل ص ل ا ة والسلام لو كنت متخذا أ ح د ا خليلا فاتخذت ابن أ ب ي قحافه خليلا <تصفيق> يعني أضابك الحب ولكن صاحبكم يعني نفسه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتخذ الرحمن خليلا فكيف لا تحب من أ ح ب ه الله و ر ف ع ه إ ل ى أ ع ل ى مراتب ا ل م ح ب ة وهي م ر ت ب ة قله لقد ا ت خ ذ ل ل ه خليلا كما اتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا أ و كما اتخذ إ ب ر ا ه ي م خ ا ل ي وهذا أ ي ض ا حديث صحيح كلاهما ثابت ا ل إ ح ن ا ب صحيح هذا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ح ب ه الله من فوق سبع سماوات وصرف قدره ب أ ن اصطفاه و أ ن ز ل عليه خير كتاب ا ل ق ر آ ن العظيم و أ ر س ل ه في أ ع ظ م م ه م ة أ ع ظ م م ه م ة كانت على وجه ا ل أ ر ض في تاريخ ا ل ب ش ر ي ة الرسالة الرسالة نشد لا والبيانة الرسالة فقط لا الرسالة ختم الرسالة ختم الرساله وهو الشرف ا ل ث ا م الذي طبع به الرحمن ا ل ه د ا ي ة في ا ل أ ر ض الله عز وجل خلق الخلق و أ ن ز ل الرب ز و أ ن ز ل ا ل ه د ا ي ة و ح ا ت م ا ل ه د ا ي ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ح ا ت م ا ل ه د ا ي ة من لم يهتد به فلا ه د ا ي ة من لم يقتد به ضل ضلالا بعيدا قل ان كنتم تحبون الله اتبعوني اتبعوا محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحذبكم الله عجيب جدا أ ن يربط الله عز وجل محبته أ ي محبه الله أ ن يربط محبته جل وعلا فوق سبع س م و ا ت ب م ح ب ة هذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من هنا إ اذن يكون ا ل ت أ س ي ب ا ل س ن ة لمن يعرف ما ا ل س ن ة و إ ن م ا ا ل س ن ة ا ل ط ر ي ق ة المتبعه ك التي سناها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ا ل م ت أ س ي ب ا ل س ن ة محبا ل أ ن ه أ ح ب رسول الله اختباره فلا يدعو إ ل ى ا ل س ن ة إ ل ا على وزان ما في قلبه من محبه مثل هذا لا يمكن أ ن يصبر على لسانه خبز أ و خبث لما ت ق ى واحد يدعو الى السنه ومحرج بشاش ب ي ن النار م ح م و فلا ع ل ا ق ت له ب ا ل س ن ة ولا بمحبه رسول الله عليه الصلاه والسلام المحب لا يصدر عنه العذاب صح عن رسول الله في الحديث الصحيح المؤمن ُ لا يكون لعانا م وانما ل ل يلتزم معها الدعاء للناس بالهدايه حينما صنعت قريش ما صنعت من هذا برسول الله نزل الابريس عليه السلام يعرض عليه أ ن يجمع ص ل ك ف ا ر من قريش بين جبليها ك ا ن أ ر ح م بامته عليه الصلاه والسلام و أ ر ح م بمن يدعوهم من الناس حتى قبل إ س ل ا م ه م إ ذ كان فيه رجاء أ ن يسلموا أ و أ ن يخرج من أ ص ن ا ب ه م من ينصر به اللابوين كما قال في أ ه ل الطائف الذين رجموه ب ا ل ح ج ا ر ة إ ذ اطلقوا أ عليه ش ف ه ا ء ه م وصبيانهم حدث من ش أ ن ه أ ن ي ن ز ل ا ل أ ر ض و ي ح س ب ب أ ه ل الطائف جميعا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أ ح ل م بهؤلاء الكفار كان و احلم كفار كان أ بهم من كثير مع الاسف من الناس بالمسلمين يعني كثير ممن يتحدث من المسلمين إ ل ى المسلمين كانوا أ ق ل حلما بالمسلمين من حلم رسول الله ب ا ل ك ث ي ر م ص ي ب ة ا ل س ن ة و ا ض ح ة و ا ض ح ة ف ر ك ت ك م على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا ي ذ ي غ عنها إ ل ا هذه ا ل س ن ة ا ل ح ق ي ق ي ة لا يختلف عليها、سنة. ولا يتقاتل عليها ك ب ش ا ر ع او لا يتناضح هذه ا ل س ن ة ا ل ح ق ي ق ي ة وعليكم بما عرفتم من س ن ت أ ي الواضح البين من س ن ة رسول الله وسنة القران ش د ي من بعد ح و ا عليها ع بالنواجد لم ي وما ر ف من م سنته س هو ا ل ق حبل ممدود من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض كما ثبت في ا ل أ ح ا د ي ث الصحيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذ له ك ل مسلك اسلك به ل ي ك ت د ي به الناس كيف يسلكون إ ل ى الله عز وجل من أ ح ب محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ح ب سنته وذلك هو الرضا بمحمد ر س و ل ه والرضا برسول الله نبيا أ ن ترضى به أ ن ت ض ع لسنته خ ض و ع م ح ب ا لكن إ ذ ا ثبت لك ذلك كذلك ف ج ب عليك إ ذ ا سمعت ان تطيع لا ينبغي ان تغلبك اهواؤه التقاليد الاجتماعيه المخالفه للكتاب والسنه والاهواء المرتبطه بالبدع والمنكرات ان كنت محبا لرسول الله فعلا وجب عليك ان تكره ما انت عليه من البدع وتنتقل منه الى السنه رغبا ورهبا محبه وشوقا وفرحا أ ن أ ن ق ذ ك الله من خطبك وبذلك فاستوي ا ل م ن ا ن حينما ننتقد من يغلو ويفحش ويسرد وينحرف في ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل س ن ة ف إ ن ن ا كذلك لا نقر البدعه البدعه بدعه البدع. والضلال ظلام والحق أ ح ق أ ن يتبع و إ ن م ا ا ل إ س ل ا م وسط والغلو مذموم وقد نهى الله عنه في ا ل ق ر آ ن نهى اهل الكتاب من قبلنا ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغلو كما غلا اهل الكتاب من قبلنا حينما تخالط الاهواء قلب المسلم ي ن فانها تفسد عليه ما عرفه من السنه ومن الحق والخير فما يوصله الى اهله كما هو بل يوصله اليهم مغلفا ب للاهواء فيرفضه الناس نعرف ي ب و ن لِلسُنُّ ع أ ن ه من حيث ا ل أ ح ا د ي ث التي يتحدثون بها فهم ي ع ولكن ن ل س ن و نظرا لما خالط قلوب بعضهم يعني في هؤلاء من ا ل أ ه و ا ء ا ل م ر ت ب ط ة ببعض المنازع ا ل س ي ا س ي ة أ و المنازع الماديه او المنازع ا ل ش خ ص ي ه يفسدون ا ل د ع و ة إ ل ى ا ل س ن ة فيجعلونها م ر ف و ض ة في الناس ف ي ا ث م و ن مرتين ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى أ ن ه م خالصوا بين اهوائهم وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه م تسببوا في بغض الناس بالسنه خطا مرتب وقد روي عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ح د ث الناس بما يطيقون أ ت ر ي د و ن أ ن يكذب الله ورسوله عجيب ا ل م ن ه ج ا ل ن ب و ي الحق السنة ا ل ن ب واضح ي ة و والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لو عرضت ا ل س ن ة كما هي عند رسول الله بغير م ن ا ج ع مذهبيه أ و سياسيه لما كرهها إ ل ا من أ ض ل الله قلبه ولا كتب لها القبول في ا ل أ ر ض وقد كتب لها من قبل ومن بعد وانما الذي يجعل الناس يفرضون عن ذلك هم الذين غلفوها واتاووا إ ل ي ه ا بعباراتهم الخشنه وبسلوكهم في معاملاتهم الاجتماعيه و ا ل م ا ل ي ة التي اضرت بكتاب الله واضرت بسنه رسول الله ف ل ي ه الصلاه <سؤالك> و ا ل س ا م حتى ان كثيرا من الفاظ الدين ومصطلحات التدين مجه الناس وكرهوها بسلوكهم السيئ انطباعا سيئا لدى الناس واعطي مثالا واضحا وانا على يقين منه باذن الله مصطلح السلفية السلفية الشريف نقدر أ ن أ ك و ن إ ن شاء الله على ع ق ي د ة السلف الصالح ولكن نظرا ل أ ن بعض من ل تزعم الزعم في ذلك وادعى كان سيء الخلق سيء ا ل م ع ا م ل ة س ا ح ش اللفظ كره الناس هذا اللفظ وما تحته وما يقتضيه فتسبب في مصيبتين كما ذكر في إ س ا د ي نعم ا ل ع ب ا ر ة وفي إ ف س ا د عقول الناس و خ ل و ب ه م وكثير من ا ل أ ل ف ا ظ كان هذا أ م ر ه بل لفظ السنه ل ة ف س ا غير نفسها كلام اخضع له اخضع سهولا ي كتاب ا ل ل وتدخل ل ة أ ن ج ر وتواثر غير قلت في كتاب في رفط جيسر رفط ة العادة السلة الأساس كتاب الكلام يا النعن الشكل السب قلت مع سمع أنه سن في مما كتاب الله منه براء ومما س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام منه براء كتاب الله أ ر ح م بالناس من كتاب هؤلاء المتنطعين سنة س ر ولا ل ل ه أرأت اخف احدا بالذكر إ ط ل ا ق و إ ن م ا أ ن ت ق د فكرا شاعه و أ ض ا ع كثيرا من ح و ا ل التدين بين العباد وفي البلاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ن ا المفتاح وذهبنا ندخل من الناس له و إ ن م ا المفتاح يفتح الباب قال من رضي ا ا ل ل ذ رضا فمفتاح قلوب الناس أ ن تبحث عن الرضا في قلوبهم كيف تربيهم ب س ن ة رسول الله كيف تحبب إ ل ي ه م رسول الله كيف تحبب لهم الدين ز م ل ة وتحذير ي بشرا ي ويسرا ي ولا تعسرا ولا تنفرا بشير ويسير م قال ل ع ي هذا ا ل م معارب ج ب ل واضح أ ب و ولا س القاطع ج و ا ب البين ولا ك ر ا م ة للربا ولا ك ر ا م ة للعقائد ا ل ا ل ه ولا ك ر ا م ة للخرافات هذا م ر و ع به ولكن م ط ا ل ب ب ا ل س ن ة في الدعوه ة السنة فإن السنة、نعم. السنة إلى الأخرى نعم ي سنة الى ر س و الدعوة ل ل في إ ا ل س ن ة فهناك من يدعو إ ل ى ا ل س ن ة بالبدعه منهج العلم والشيم وهذا ابتداع في منهج ا ل د ع و ة منهج مصادره ة من يحجي و ذ ا تصور وتعد ع للنيه ى ا وهذا يديد تصور ك ذ لأنه ت م و ت ع د ي على سلطان الله من لأن الله عز وقد ج ل الذي يعلم الأعين الصدور خائنة ومات في ي وبأن ح ي ت ا ر وتشكر ما بما لم يفعل بعد. وبما قادر الاستمالات في قلبه عليه يفعل فعله وهو لكثير وهو والزلالات بعده من وقد غضب رسول الله على حبه إ ن س ا م ه بن جيش اذ قتل رجلا شهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله في المعركه فقال يا رسول الله إ ن م ا قالها خوفا قال هل شققت على, على صدره السنه واضح واضح واضحه وطريقها و ا ض ح ة إ ل ا من ادعى فمن دعا إ ل ى ا ل س ن ة ب ا ل س ن ة أ ح ب الناس على يديه ا ل س ن ة ومن دعا إ ل ى ا ل س ن ة بالبدعه تسبب في البلاء والخسار والدمار وكان عليه ا س م من ضل بسببه لا ينقص من آ ث ا ن ه م شيئا طبعا ولا ينقص من أ و ز ا ر ه شيئا منهج الرضا و ا ل م ح ب ة والتقرب والتقريب هو منهج الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي يقود إ ل ى ما ب د أ ن ا به كلامنا من ا ل ز و ق هذا الذي ينقر من ا ل س ن ة لم ي د ق ه ا د و ق و هذا الذي غرق في ا ل ب د ع ة ما ذاق ب ل ذلك ح ل ا و ة لو قمت بتذويقه لذاق الحلاوه كما ذقتها انت ولبعث هو عن السنه ربما احرص مما تبحث عنها انت ولكن لا تستطيع ان تذوقه ان لم تكن انت قد ذقت قبل لان فاقد الشيء كما هو معلوم لا, يعطيه. لا يمكنه ع ان يعطي شيئا هو يفقده هو في حاجه اليه فمن طرق باب ا ل س ن ة فليطرق باب م ح ب ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة في صفاته و أ خ ل ا ق ه وحسن شمائله ا حتى اذا اكتسب من ذلك أ د ب ا سلك إ ل ى أ ح ك ا م ا ل س ن ة بعد ذلك وبعد ذلك فقط سلك إ ل ى أ ح ك ا م ا ل س ن ة م ث ا ل ك ه ا ا ل ط ب ي ع ي ة ا ل ع ل م ي ة الذوق إ ذ ن شيء يؤدي إ ر ف ا ل ه إ ل ى فقدانك فقدان الإحساس ومن فقد ا ل إ ح س ا س ف ك ل س قلبه وصغر عنه كل شر ومن أ د ر ك ا ل إ ح س ا س أ د ر ك الحياه ة فذلك وعشه القلب الحي و هو القلب الميت تلك م ن ز ل ة فعلا نحن في هذا الزمان خاصه احوج ما نكون إ ل ي ه فمن رزقها فقد رزق الخير كله ومن حرمها فقد حرم الخير كله